الصورة هلي بجاو علي تعذبني يا كثر ما جيتا بعم سحها واخليها الصورة هلي بجاو علي تعذبني يا كثر ما جيتا بعم سحها واخليها اللي جفت و جفاك المرة ذبحني عقبك وجه البشر ما بدانيها من يوم أحبك غزا القلب وتملكني قطعت كل العلاقة وقطوري عقرار السعي لك ودموعي تسبقني ورد وقرار السايل الواحد فيها. انت اخر انسان هاجي منها يصدمني إن والظاهر انه قوتي بانت مواريها لا لو الوصايا لي تحت تنفعني يا كثر ناس نعاله ذودي بصيها لتلفرح بنك لا جيت هيس لافني واقصد راحتي وحقوقها وفيها من كثر ما كنت جارحني وظالمني قمت اعزل جروحك بقلبي واسميها تدري وش اللي يبكيني ويضحكني انك محامي قضيتنا وقاضيها تدري كنت عارف قدري وتفقدني لارخصت نفس لشخص ما يراعيها بكراهي لها ملوك الناس تذكرني وتقول عزها عيني من يداريها ما دام غيري على قلبك مشاركني وشهولها علي على ما وبنيها يكفيني انك رحلت ومن تعايفني هذا عز النفس من كثرت بلاويها اهديتك دمعة من طعنتك تحرقني وانت اللي تستاهلها الدنيا وما فيها وهديتني جرح ما اوجعني وعجبني لان الهدايا على مقدار مهديها صحيحه حنا انتهينا بس صدقني والله انت ابقى هواها روحي وغاليها مفضوح راعي الهيام ونظرته تغني ملامحة واضحة في وجه راعيها الكل دائن دوالوهم تعبني إلا ما حبتك أعيت من يداويها إن قلت علمني انسى لا تعلمني دنياي لا من نسيتك وشتا ليها فارقتني وضحكتك عيد تفارقني والله يقطع ابوها الفرقه وطاريها مقدار افكر بغيرك وانت عارفني عشان حاجه بقلبي مقدار اخفيها اخاف لا حبني غيرك وعشارني اشوف صورتك في عيني ويحيها نشد عنك وسمعت اللي يفرحني وارتاح صدري من هموم من تاب تعرف وش على الفرق مصبرني أنك بخير وحياتك مهتني فيها من يوم ما غبت والوحدة عذابني اقرا رسالك في حرق ولاحيها اشوف صورتك ودمعي تسابقني ويا كسره يا ما جيت ابا امسحها ويا